الوحدة الثامنة الدرس الثامن والاربعون استمع الى النص علماء نالوا جائزة الملك فيصل نال جائزة الملك فيصل لخدمة الاسلام والدراسات الاسلامية بعض العلماء المشهورين منهم عبد العزيز بن باز رحمه الله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 الفرائض ورسالة في التبرج والحجاب ونقد القومية العربية والشيخ محمد ابن عبد الوهاب دعوته وسيرته وثلاث رسائل في الصلاة والتحذير من البدع والجهاد في سبيل الله وفتاوى تتعلق باحكام الحج والعمرة والزيارة وغيرها حاز على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام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 داعية اسلامي من جنوب افريقيا درس المراحل السابقة للجامعة وعمل في مجال الدعوة الاسلامية نحو خمسة وثلاثين عاما اشترك في العديد من المؤتمرات الاسلامية الاقليمية والدولية والقى محاضرات كثيرة في العديد من الدول الاسلامية وغير الاسلامية وعقد مناظرات عديدة مع قصوم الإسلام وانشأ معهد السلام الإسلامي لتدريب الطلاب على القيام بالدعوة الإسلامية اصدر العديد من الكتيبات والمنشورات التي ترد على خصوم الإسلام وتضحض مزاعمهم منها ماذا يقول الإنجيل عن محمد؟ وهل الإنجيل كلمة الله؟ والمسيح في الإسلام وما هو سفر يونان عن التورا ومن أزاح الحجر والبعث والانتعاش والصلب أو خرافة الصلب وصلاة المسلم حز على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1406 للهجرة